يا سيف هذا العثرت الشره الرقع عبرا سبع القنطره لدحيل ضايل جمر من انتفض بين الكفر دوخ العقول من من يلاقيه بالحرب صار اسمه مكتوب ومن بين الكفر دوخ العقول من من يلاقيه بالحرب صار اسمه مكتوب مثل الأسد من ينتفض وبسيف يشك حتى الأرض رتيهم وأدى الفرز قصوص الفيول يكبر على الصوابين ما ندري هذا مليان بارز عضيدي حسين بارز عضيدي حسين وداحي الموض يا سيف حاضر يزهك بسوح الحرب بي انت بالكون ما تدر حايدر لو قمر تتميزش نور بسوح الحرب بي انت بالكون ما تدر حايدر لو قمر تتميزش نور ما ندري يا فارس حضر هذ البطل فارس مضر لو هاد عباس القمر كلهم يقولون قدر حضر لو طيف يمطر عبو مخيف لو شبل بيد السيف لو شبل بيد السيف لو دا حيلب لهي هواد خلل روسم قشوه وتشفنها بعد حد لا ويمن الجو وصلنا هيواد خلل روسم قشوه وتشفنها بعد شوب السما بسفن هذا البطل عباس هذا البطل عباس عقل الهبصول التوهيرها لفقار سيف الكف اللي بيمنتو وعزف فقوار عقل الهبصول التوهيرها لفقار سيف الكف اللي بيمنتو لو هدف فقوار الشمس النار شتناثر الهامد عبانس وال الحاملات عأ أ الحلو تحييل